أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مبطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا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 إن الله عزيز ذنتقوم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبردوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد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 انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب